فَلَمَّا قَضَى مُوسَى نَجَرًا سَارَ وَأَهْلُهُ أَنسَوْا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إِنَّ لَنَا السُّنَارَ لَعَلِّي يَأْتِيكُمْ لَعَلِّي يَأْتِيكُمْ بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون فلما أتاها نوديا من شاطئ الواد ليمن في البقعة, في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى ان الله رب العالمين وانا الق عصاك فلما راها تهتزك انها جاء منه ولا قل لامذرا ولم يعقر يا موسى اقبل ولا تخف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 أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاء تِطَ قظم إَِّا شحْرُ مقَر وَماَا سَمعَن وَماَا سَمع الن بِهذَافِي أَب إِ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الداد إنه لا يفتح الرالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم لا نغيري فاوقد لي فاوقد لي غاما على الطي فجعن لي فرحا لعني يا اطلع لعني يا اطلع لا ذاهب موسى وانني لا من الكاذبين واستكبر وجنوده في الوض بغير الحق وظنوا إنه إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فهوظوا كيف كان عاقبة الرالمين وجعلنا جبو أهمة يدعون إلى النار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 من بعد ما أهلتنا القرون نولا بصائر للناس وهدى وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما تابي جانب الغربي اذ قضينا الى موسى وسلم وما كنتم من الشاهدين ولكن ما ان قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنتم ساويين في أهل مدينة تتلو عليهم تتلو عليهم آياتنا ولكن ما كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبرك لعلهم لعن لهم يتذكرون ولولا او تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أغسلت إلينا رسولا فنستبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا أمور لما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا شاحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون أُلْقِيَ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ فَمَنِ انْطَرَضَ فَمَا يَذَرُ وَمَا يَسْمَعُ إِلَّا وَمَنَ ضَلُّ مِنْ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الرَّادِمِينَ